وشرع النموة ومحجساتها وكل مجلسة البدع وكل مجلسة البدع وكل ضلاء النار لخذ ذات البعض يسأل عن بعض الحديث قال الحديث الاول ليفعل البار ما يفعل فلن يدخل النار وليفعل العاق ما يفعل فلن يدخل بالبعيد هذا الحديث انا لم اجده مع خصة البحث هذا الحديث انا لم اجده مع كفر الحسن، وأما حديث الجاهر بالقرآن كان جاهد بالصلاح، والمستلم القرآن كان فهو بالصلاح، فهذه حديث حسن، حديث حسن، والعلماء أقواله أدا في مسألة الجاهر بالقرآن والجاهر بالصلاح من الإصرار، فأحياناً يكون الجاهر الأول من الإصرار، وأحياناً يكون الإصرار الأول من الجاهري، فتذكروا فأن تتعلمونها، وأما حديث. سدة لعنتهم ولعنهم كل نبي مجاب الدعوة التالك للسنة والمستحذ لمنحارم الله والمستحذ لمنات رضهم ما حضام الله والزائح في كتاب الله ومن تصلت على في من الله في الجوارود ليعز من أذن الله وليزل من عز الله هو حديث ضعيف حديث ضعيف نعم وفي الواسره في الواسره ورواسر ورواسلتان ضعيف الجاهل بالقرآن هو الذي يقرأ القرآن بصوت المعبور لذلك عندما رأى رجل يصلي يقرأ القرآن في المسجد وهناك من يصلي قال كلكم مناجن ربا قال كلكم مناجن ربا يعني ذلك يقرأ القرآن تشكلها وناجي الله عز وجل وكذلك الذي يصلي قال فلا يجعل بعضكم على بعض بالقرآن لك التشويش لك التشويش ومضى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر فوجده في صلى الليلة خافت صوته جدا وأمر على العسل ذلك كان راسع صوته جدا ففي صبيحة اليوم الثالي أمر أن يقوم بحثه حث بكر على أن يرفع صوته قليلا أن يخفض صوته معين فمسائل الزهر كان أو أول ذلك فجهر بها أول بالإسلام وإلا فلن يكون وكذلك إذا كان الجهر بالقرآن يؤدي الى رياح فالإسرار فيه أول بالإسلام فيها وكذلك الصلاة. كذلك الصلاة إذا كان الجهر بها يؤدي إلى رياح الذي يؤدي إلى أحبال عمل فسر بها أول. وإن كان السر بها طبعا مشاهدنا ذيرو يقول قال بجمع علوم الحكم. وخرج التبرار من الحديث الثالثة من اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يتمي الأمر المسلمين فليت منهم ومن لم ينسي ويصبح نوصحا لله والرسوله والكتابه وإمامه والعملة المسلمين فليت منهم قال في التحقيق في الأوسط والصغير وذكر هيتم في مجمع الزوائد أن في أعطبات جعفر مختلف في تقسيقه ثم من الصحة هذا الحديث وعلى أي حال الحديث من حيث هذا الله البعيف الحديث من حيثه ضلط ضعيف وإن كان نشأ نجد أيه أحاديث كثيرة صحيحة فمثلا الحديث ومن لم ينسي وصف ناصحا لله ولرسوله والكتاب لامة المسلمين ومعهم يشهد أحاديث منه حديث الدين نصيحة حديث الدين نصيحة ومن لم يتناول له وجزئنا فرنسا منهم يشهد أحاديث كثيرة بهذا المعنى ذي هذا النص أما هذا الحديث بعينه من حيث مضيفة من اليمن فهو حديثة معيزة نسخة داع المرسل نسخة وهو الصلاة الليل الجهرية وصلاة المعاوطة الليل وصلاة الصلاة الليل في بيتك أو في المسجن في الشرطة التي تشوفها المرسل المرسل هو راحت احنا قلنا من اي نوع من الغواع اذا تعرفنا له لم على معناه اللغوي哦 قبل معناه. ,ext Auswaf solamente سما بعض ال ما بعض ال стрد في اللغة يوسما لتعني اللغة. اللغة او المurarma في اللغة اسم مفعول من ارس Orlando اسم مفعول من ارسلا بمعنى اطلقه و ل…ما بمعنى اطلقه و ل.. تقول مثلا ارسلت الحموم أصلت الحمامة في الهواء أصلت السمكة في الماء بمعنى أطلقت له العناق والصراح يسرحه سواء في الجو أو في البحر معين أو تقول أصلت رجل في الطريق أو تقول في مرسال ميقة مرسال بمعنى سيحة غير مقيدة بمعنى سيحة وغير مقيدة فالعلماء لما استلهموا على تسمية الحديث الذي روى التابعي ولم يقيده بالصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا الحديث يسمى مسلد لماذا لأن التابعي أرسله إلى من من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقيده بالصحابي الذي سمعوا منه دل ذلك على أن العلاقة وثيقة. بين النعنى الاصطلاح والمعنى اللغوين. معايا؟ فهذا من حيث اللغة. اما من حيث الاصطلاح له تعريفان. له تعريفان. التعريف الأول هو ما زقط من آخر يسناده. هو ما زقط من آخر يسناده من بعد التابعي. من بعد التابعي. سواء كان صغيرا او كبيرا. سواء كان صغيرا او ايه? او كبيرا طب لي انا بقول كده عنه ليه انا ذكرت التفكير قدير ليه ما قلتش هو ما سخض بالإسناد يا رجل بعد التابعي منتاع العمر او اصطحاب بعد التابعي ده, ده بعض العلماء نعم لا يفرق بين مرسل كبار التابعين و مرسل الزواربين الزوارب التابعين طب ايه قال لك الهدم الغالب الغالب في مرسل كبار التابعين انهم يرون او ان كبار التابعين يرون عن الصحة أه وأما صغار التابعين بينما يرون على كبار مِن على <تبعي> كبار التابعين إذا معنى أن مرسَل صغار التابعين مرسَل التابعين ممكن يكون الشخص كم اثنين كبار التابعين والصحاب سيكون في هذه الحالة أربعة ولا مسلَم واحد واحد ماذا نقول شتير ثلث وأربعة ماذا صغار التابعين التابعين فالراجح أو تظن أنه سقطه واحد بس. لكن ما يقين ما يقين لماذا؟ هنعرف الحمد فيقول هنا اصطلاحاً المرسل هو ما سقط من آخر إسناده آخر إسناده اللي مين؟ من مين؟ من جاهد التابعي من جاهد التابعي نعم ما تكون في اللي كنا قلناها زمان إن المعلق وما سقط من أول الإسناد يرجع من جهة مين؟ المصنف فوقت تذكرك أتعط المصنف ده ويقوله من جهة المصنف على الغلق لابن مين؟ التابعين لابن آخرين وأولين يعني هم تقول من أول الإسناد من جهة الصحابة تقول من آخر الإسناد من جهة مين؟ الصحابة فالإستراحة في مصر معنايا الأول فربما توقف من اخر ائتماده من بعد التابعي سواء كان هذا التابعي صغيرا او إيه او كبيرا لا يمكن توقينه كان يقول التابعي مثلا الزهري مثلا رمام ابن شهاب الزهري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زار دعاء الصحابه التابعين الزهري من الصحاب مين؟ في ها لا سنصل الصحاب سنة احدا لن نكلم عن الصحاب بمعنى الادراك بمعنى الادراك يعني مثل واحد زي سعيد ممسيّب ادرك كبار التبرير اه كبار الصحابة كاسبنا الصحاب سعيد ممسيّب ادرك كثيرا من مين؟ من الصحاب كان مكاننا قادرة جميلة مين؟ سيد بس سيد من السيد مسيّد. السيد جميز. الله سعر. منتعة غريرة. السيد مسيّد كان مجوز منتعة غريرة. معي. ولدك السيد مسيّد كان متزوجا منتعة من غريرة. وعندك مثلا محمد الرحمن ابن أبي عبد الرحمان ابن أبي ليلى. مية وعشرين مصحابة. أدركت مئة وعشرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما منهم أحد تعرض عليه الفتوى إلا ودى أن أخاه كفاه ولا منهم أحد وعيد مسأله إلا ودى أن أخاه كفاه فهذا نص صريح وصحيح عنه فيدار أدرك من أصحاب حوالي مئة وعشرين صحابي فهل يقال على من أدرك مئة وعشرين صحابي على اختلاف الصحابة أثنانهم متوضقون في الأنصار تعالوا خدوا وزارة التابعين ولا جماعة التابعين رجبنا بحاج كباب حيث ابن حازم كباب فقات ابن سعيد كل هذول كبار كثير الكبار التابعين الكبار التابعين الذين اغرقوا كلهم تحت حاطه واحد ايه ظهري مثلا لو واحد غير الزهر تعيا الكبار لكن حسن بصر المراسيل هم من أضعف المراسيل لأنهم أضعف المراسيل ودون عن هذا هو وصل جواب السائل للنساء في ذات الماضي لما سأل هل المراسيل حسن مقبول أو رضوضا؟ قلنا له هو هذا السؤال في ذات المفصل سأل هو السائل هل على السؤال هل المراسيل حسن من أضعف المراسيل لماذا؟ لأن الحسن التهم بالتبني التهمة بالتبني ودلسا عن الصحابة وعن غيرهم من التابعين. وعن ضيفهم من التابعين. بل لما تتبع بعض العلم مرسل الحسن وزدوه يدلس عن الضعفاء والثقاء في وقت الواحد. في وقت الواحد. وانا وضواتني ان هذا اتحب الشروط لقبول الحديث المصري. على اي حال كان يقول التابعي يقول قال من الـ الـ كان يقول التابعي قال رسول الله أنا مش بس لأن من الانباغي كان يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدة يرفع بعد انتهاء الدرس حتى يظن ان فيها منها فقط سقط جوزية انما ما يكونش الواحد مختلف يده لسؤالة المصر وجاي ما يترعي ومصر ايه رفع يده فأطرد له على السؤال وعليه يتم ان الدرس يلقى بغير ترتيب لان انسان ممكن يسأل في اخر جزئية من من موضوع الدرس او في الوسط او في الاول فيفضل انسان السؤال بعد انتهاء من الدرس حتى يتم الدرس او تسمع الدرس انت بطريقة مرتبة او الاسكرام طيب فانا بقول ان المعنى الاول لمعنى المرسل من حيث الاصطراح هو ما من اخر اسنانه من بعد التابعي الصحاب من بعد التابعي الصحاب ولا توسط المسل نعم كأن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل التابعي امرك النبيع الصلاة لا. لو كان يا تركه لا يتدع له ان يقول قال رسول الله وحدث عن رسول الله معي وكما يبرخ أشتبقي دبقى يا صحاب دبقى صحاب التابعي هو من ادرك الصحاب والصحابي هو من ادرك من؟ السلطان الله. هو من لقي انه بيأصره. فهذا التعريف الاول. هذا التعريف الاول. وهناك من التعريفات من هذا الباب. موسى له حكم الاتفال او وصول. موصول بالسلام. لأن الوقت لما أقول لنا أحد التعريفات هو أن يقول التابعي قارة هل التابع يا لا إنه فيه قطع إنه فيه إيه؟ إنه قطعه هنا إنه القطع ده ممكن يكون واحد الصاغط يعني واحد طيب دين أو أغفر مش كابهكم كالواس الأقراج بعضهم عن طعب وهو على اللي نسميه الحديث المدبج والحديث المدبج هو الجو الأخير تعظم عليه إيه؟ عن بعض تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي ثم عضو الصحابي فالنبع تابعين تولي مراره الحديث تعظم عن بعض إنت لو أنا حدثت لك ثلاثة من التابعين ومثلت في الصحابي هتوصف هذا التابعين روى ذلك الصحابي مش كي برضا؟ لكن ما في الحقيقة بينو من ذلك الصحابي الذي أفرق الله عز وجل في هذا الحديث عنوين خصوص كلام لأننا نسمع منه رواياتهم ونسمعهم واحد من واحد من ثالث, من ثالث ثم بذلك من الصحابة. فهذا أحد صور البرسل، أن يروي، أن تبع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يقيده بالصحابة الذي استدعى من ذلك ذلك الحديث. فانا بقول ان هذا الهاتف ضعيف. هذا الهاتف ايه? ضعيف ضعيف ليه ضعيف ليه? <تصفيق> ليه لكن في عمد نوح للبرسل طالد ان في حديث مرسل والاثنان مرسل. لكن لكنه عصول. لكن او ايه? عصول. ولا هم الصحة ولا هم الصحة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 تب في الحالة دي <تصفيق> الاسناد هذا منقطع او لغير مقطع؟ منقطع <تصفيق> فلا بجد ده احد ادوام الموسف احد ادوام الموسف حكمه بالضعف حكمه بالضعف بالضعف ليه؟ بالضعف ليه <تصفيق> <لا؟ تصفيق> القضاع؟ والصف ولما كان ليس هناك يقين لأن الصاق الصحابي مع ذلك ممكن يكون ضاقة فحامي وتابع، وتابعي هذا تجري عليه احكام الجرح والتعديد ممكن يكون غير ثقة وممكن يكون غير ثقة ففي الحالة دي الجهل بحال ضاقة إلعوني أرجى الحديث لماذا؟ لأن حكم الضاقة هذا أنا لا أعلم هل هو ثقة ولا غير ثقة ولا في الرب نفسه مش متأكد إن صاحب الصحبة لأن لو تلاك ممكن إذا هو يكون عن الأقران إذا هو يكون عن الأقران انت مش لبيب؟ يا شيخ أخذنا زي ما دلوقتي أنا بقولك التابعي ممكن هو عن تابعي صاحب ولا لا؟ ها؟ ممكن هو عن صاحب ولا لا؟ هو رأى حديث وقال ألفه قال رسول الله فأنا مش عارف في الحالة دي هل هو حمل هذا الحديث عن الصحابي ولا عن تابعي مثله وعند التابعي أخذناه عن الصحابي فأنا مش عارف في الحالة دي هل الساقط هذا الإثناء صحابي وتابعي ولا صحابي فقط فأنا متأكد أنه صحابي يبقى صحح الحديث لماذا؟ كان الصحبة كلهم من صهابي، و أنا دومت أنا متأكد من متأكد أن الصادق ده صهابي، متأكد، لأن الصادق صهابي لا يدرب، لا يدرب هذا في حالية مطلق للحكم العام على الصحبة اللي أنا مجمعني. عدورة. لكن أنا مش متأكد إن الصادق ده الصحب، ممكن صهابي و كمان واحد من التامعين، تاميتامع ده. بالتنحي ده, بالتنحي ده ممكن يكون ثقة وممكن يكون ثقة ولا لا. طيب انا في الحالة دي مش عارف حكم ذلك التابعي. ولا, ولا اعرف كذلك اذا كان اصلاق التابع الصحابي ولا صحابي فقط ولا كذا واحد من التابعين الصحابي ام غير ذلك. لان افترواب. فلما خفي علي. عاي مصلاقب لما خفي علي. ذلك الرجل الذي سقط من الاسناد او اكثر توقفت في قول الحديث. لماذا? لجهالة عين الراوي. الساقط. لجهالة عين الراوي الذي سقط من الاسناد. فلم نقفها عليه عين الراوي الذي سقط. مش متأكد هو مين? هل هو دابعي ولا صحابي? توقفت في الحديث. لماذا لانه ممكن يكون تابعي وممكن يكون تابعي بغايف. فهو ربت لان انا لا اعرف او لم اعرف ما الذي تقرد. يعني عين الشخص وذات الشخص لا اعرفه. فبالتالي الذي لا اعرف عينه لا اعرف حاله. لا اعرف حاله. تنسيطا او تشريحا وسع ديلا. فلما كان لكم كذلك واجب رمض هذه لماذا؟ لانها اتتني من طريق الموقفة انا لا اعلم حال الزاقص في هذا الاسمان. انا لا اعلم حال الزاقص في هذا الاسمان. مسلا دي خطنة منها. طيب ننتقل على المثال الثانية. وهو ان هناك نوع من الارسال متصف. هناك نوع من الارسال بلول حديث متصف. كيف يكون مرسلا ومتصرا في الوقت نفسه؟ كيف يكون مرسلا ومتصرا في الوقت نفسه؟ هل يعطي جواب؟ ها شيء لا اعطي لك رواية اخر خطأ ممكن شيء ها شيء ها شيء ها ها موبرد مورسش مش هاي قولنا كلامنا سباور كان ذلك الساقط البحل التابعي هاي الكبير او الصغير على حد سباور وهذا الكلام أنا تقدمت به في أول إداة <تصفيق> يعني التابعي هذا إذا قال التابعي سواء كان من ثوار التابعين أو من كبار التابعين سواء كان طغيراً أو كبيراً لا قال قال يا الله الله أيوه أخي لعد ذلك المسلم أيها أخي خائف أخي أحمد الحديث من طريق أفضل كامل الصحيح غير أيها أخي طالب شيف اصطل عمرتي إذا مش تواصف شيف لا عمرتي إذا مش تواصف ماشي الله عصد ده الاعتاد ده الاعتاد ما تشلي اشكال الا ما اشكالهم الخاطر الدردان ايوه هو ده ده ربط ده اللي بتأثير حمد ايش ان يكون التجاعد الموت الذي اتقط يكون يسمى يسمى سكر وقت ويبطلت بالأول على الصحاب اعمل له وراء الحمد له وراء الله يسأل الصورة دي احنا متفقين عليه. على ان الصحاب لما يجي الصحاب لما نعرف الصحاب مش ايه يقول ان الصحاب حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام مجد حوله حكومة الصلاة واللي فيه كلهم عدول والدباس <تصفيق> الصحابي سمع النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> ثم بعد موت النراء الصلاة ذلك الصحاب. ثم رجع للإجلام برسا ثانيا طبعا في خبر ذاته كافر لا يجوز حمل حديثة مش كابتا؟ طيب لما رجع بارثة الثانية لحظة الإسلام قبل بأه إبراع أولو يسمى صحابي و أولو يسمى تبيع تنسيب الدول أمثاله أولو يسمى تبيع ليه لأنه لما حد تعريف الصحبة أولو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك الصحابي تعريف هذا. ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. اي لم تتخلل خطر ايمانه للنبي على خطر ردة. انظروا اللي رتد. اللي رتد لانا شرف الصحبة. لا لانا شرح مين? شرح الصحبة. تأذيب على ردته. تأذيب الله ردته. فذلك الصحاب الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم. صحب النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك عمله الحديث. وراء هذا الحديث. في حال ردته لا تقبل منه. مش تقبل منه. المعنى فقط. لا تقبل من الصحبة. لماذا لأنه نزل من ردة الصحبة الى ردة منه. التابعين. تانيبا لا. اما الحبيث نفسه. لا فطم التطور الهاتف. مش وقتهم مش. مش حاطر لهم الدماء. مش الدماء حاطر من ايه حاطر. حاطر. فأقولون ان هذا الحديث حديث المنصول. ولكنه بالتعريف والحد حالة مرسل. لكنه بالدام المرسل المنصول. دي صورة. دي صورة. الصورة القرية. صورة رجل. لم يؤمن بالنبيه عليه السلام في حياة ددينا ولكنه كان يجالده ويسنع منه الحديث ككفار مكة مشرك مكة ويعود المدينة وغيرهم لما سمعوا للدريطة حديثة كثيرة حديث كثيرة واءمن بعد دوت النبي عليه السلام مقرب الاسلام بعد دوت النبي عليه السلام ترأت النوم الصحابة وقال لن خبر ده اظهر كده ان الاسلام شايفه في دي انا اسميهم بايه كتب أسميه تابعي عشان تابعي لكن حديثا موصوف فاز اللي اتحدث احنا بنؤكد على ضمن لما كنا مين الحديث صحيح شرط ان يكون الراوي بالتمام اذا يكون راوي ذكر كلمه لله لك اذا ايه قلنا ان يكون الراهل الذي يتحمل حديثا مسلمة. ولو ادى ما سمعه حال كفره بعد اسلام. حال كفره بعد اسلام. الواحد الواسي مشرك. سمع النبي صلى الله عليه وسلم وحكلم بكلامه. ولكنه لم يسعد الا بعد ما تنهي على السلام. ثم حدث بهذه الحدث التي في حال كفره. تقبل منه اما تخبر. تخبر. وتعاد الموصولة ولا الموصولة. فهؤلاء صحابة ليسوا صحابي. لماذا لأن هو من لقي النبي عليه الصلاة وعند لقيه، لقيه. ولكنه وهذا ليس من الديني حالي النبي عليه الصحابي هو من لقي النبي على Gracias por